صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين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 وَأَنِسْتَوْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤَتِّكُ الَّذِي فَضَلَ فَضْلًا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 إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام على الماء ليبل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا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 وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّا فسده لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم وافره واجر كبير فلعل لك تارك بعض ما يوحى بِهِ وضائق به صدك ان لولا عليه كنز been جاء معه ملك enemy with him? Indeed, you are not a MVP! And قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموه فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَنْ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 وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَ تِمْمِ الْرَّبْبِهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُلَاء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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُلَاءِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون All of us who psychiatric their lives, and death by them was gathered there The moral of all ان الذين امنوا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اولئك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 وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا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 فعميت عليكم فعميت عليكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَى بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ "'And dear people, مِنَ who are calling me from Allah, "'if you have chosen them, then do not ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا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 We بِمَا come to what we will do, if you will be one of the معجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون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 تا إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها, فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا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 يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 كي وى سماؤ اقلعي وغيض الماء وتقضى الامر وتقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ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 وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك and blessings be upon you and upon us from those who are with you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 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ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 قال said, Perhaps الله can recognize Allah بريء make sure who i will join toward ملاتٌ ضرٌّ إني توكلت على الله إني توكلت على الله ربّي وربكم ما من دابة بنا صيئتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلوتكم ما أرسلت به إليكم and Allah will revolutionise وَلَا Lordким friends besides yours على not発表 their satu character for God has made us بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَادَلُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه الا ان عادا كفروا ربهم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 هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فِيهَا فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو فاستو قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك, وإننا لفي شك مما تدعونا اليه مري قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة وَآتَانِي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفِّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لون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 إن هذا لشيء عجيب قالوا thing. من said, الله you الله وبركاته عليكم law البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لون إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك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 إني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيّد وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبَخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا or to نفعل في we ما نشاء do لانت الحليم الرشيد قال يا قوم the blessed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 أنكم شقاق أي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا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 معكم for ولما جاء counsel نجينا the والذين and معه برحمه منا. واخذت الذين ظلموا الصَّيحَةُ فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يظنوا فيها الا بعد لمدينا كما بعدت ثمود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 That مِنْ from the prophets of مِنْهَا Quran, that وَمَا is for you, and For Allah, what have soused from him the that permetteth of Allah "'ということ's actions to do nothing' O Lord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 That day is a wide variety of times and that day is a幻 style. This is نَفْسٌ a common for them are a good and a good and a good. But those who were a good, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لمن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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجَذُوذٌ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مَا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَنَا وَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْ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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين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 وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَرِكَ بَأَيِّ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وذكرى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ